والله على كل شيء قدير ما أفا الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما رسول فخذوه وما لهكم علمه فانتهوا واسقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتون فضلاً من الله ورضاً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 ومن يوقشح نفسه فانائكهم المفلحون والذين نجوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا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 فالله رب العالمين فكان عاقبتهما انهما في النار خاندين فيها خاندين فيها وذلك جزاء الظالمين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد